بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ دَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرُ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا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 فَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ٱللَّهُ نِنِّبِ ٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَأَيْرَةُ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 للتُممِنُوبِ اللَّه وَرسُوله وَتُعَزِرُ وَتُِّرُ وَتُسَبحوه بكَتَ وَاصلَ إِ ال الذي نَ يُبونَكَ إِ ماَا يُبَععونَ اللهَّ يَدُ الله فوق أيديهم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 يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرًا أو أراد, أو أراد بكم نفا بل كان الله بما تعملون خبيرًا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً وَزُيِّنَ لَهُمْ ذَلِكَ فِي قُلُوبِهِمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغارمة لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا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 لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينه عليهم وأثابهم بثأما قريبا ومغانم كثيره يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيره تأخذونها فعجل لكم هذه وكف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 سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وَهُوَ الذي كفى أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم وكان الله بما تأملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهُدَى مَعْكُوفًا أَن يَبلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَوَّعُوا فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مَّعْرَضَةٌ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مَّعْرَضَةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ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 فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُّونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَلِيبًا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدًا محمد رسول الله